فشَهَادَة أحدَدِه أأَرْبَ شَهَادَاتٍ بِلههِ إهُ لَمِنَ الصَّادقِين وَالْخَامِسَة أن لَعنَّةَ اللهَّهِ عَلَيهِ إ كَانَ مِنَ الْكَادِبِين.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 وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ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 لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا, وقالوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ لَوْلاَ جَاءَ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم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 وَلَ ل إِدْسَ معتمُ قُلْلتُمَّا يكُ لناَا أن تَكََّمَ بِهذاَا سُببحانكَ هذا بُحتانُ النظيم يَعِذكُم اللهَّهُ أَن تَعودُول مِثْ أَبدًا إ كُتُم مُؤمنِنين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 والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة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 وَقُلِّمُؤمِناتِ يَغْضُطْنَ مِنْ أَبَصَارِهِ وَيَحفَظْنَّ فُوجَهَُّ وَلَا يُبَدِين وَلَا يُبدينَ زينتَهَُّ إِللاا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَالْيَضِْدَنَ بِخُمُرِهِا عَلَ جُيوبِن أَلَّا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بعولتهن, بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ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 ما لله الذي آتاكم وَلَا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا, لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم ولقد أنزلوا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 مشكات فيها مصباح والمصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري ينقد من شجره مباركه ينقد من شجره لا شرقيه ولا غربيه يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمَسَّنَ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ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 ريجانو اللاتن هي انتجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه واقام الصلاه واعتاء الزكاه يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار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 حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حسابه والله سريع الحساب او كظلمات في بحر اللج يجغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها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 لَمْ تَرَ أن اللهَّهَا يُزْجسَ حابًا ثمَُّ يُؤلِّفُ بَْنَ ثمَُّ يُؤلِّفُ بَنَهُ ثمَُّ يَجَعَهُ ركَم فَتَرَودَقَ يَخْررجُ مِنْ خِلَالِ وَيُونَزّلُ مِنَ السَّماءِ مِن جِبَالِ فِيهَا مِ فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار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 وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ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 وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تَقْسِمُوا طَاعَةً مَّعْرُوفًا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 وَمَا عَلَ الرَّسُول إِلَّا الْبَلغُ المُبين وَعَدَ اللهَّهَُّينَ آمَنوا مِنْ كُم وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِلَ يَسَْخْلِفََّهُم فِي الأرض لا يَسْستَخْلِفََّهُم فِي الأرضِكَ مَسْتَخْلَفََّينَ مِنْ قَضِلِهِم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 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعِ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ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 وَحِينَ تضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ على بَعْضٍ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 وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ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 ليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ كَرَ لِك يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ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 قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ